मी उलाय عشر في الليل ومحبتك يا ابو الحسن كف الليل فكز سرى وانت لتمد كف الليل فكز الليل تخطى بيديك يا على على المعبر في ولايتك تخطى بيديك يا على على المعبر في ولايتك واعدها انت الشفيعي وبالنجم واعدها ان شي عذات لو قرب موعدها انت الشفيع وبالنجم واعدها والله لو ان صاكي الفرج موعدها والله لو ان ما تنجى جان يا عدي معظار دي ولائدا ماتم ججانات يا علي بشيعتك يوم العطش واردها بشيعتك يوم العطش واردها من شافك الفاخر معين الكوثر في ولايته يا حيدر بي ولائتك يا حيدر ولائتك يا حيدر يا حيدر شيعتك يا حيدر بي ولائتك يا حيدر عن حبك الشيعه ابد ما يبرئ لو ينكسر عضمي ما يبرئ عن حبك الشيعه ابد كسر سرعه ما يوصل ما يطير فيكن جبار يلطو بعد ما يطير فيكن جبار يلطو بعد ما يطير خلى بهواكي على الخلق اتبختر بي والعيتا خلى على الخلق اتبختر بي يا جنى كيف رخاو شدك رسمك دليلي يا من عشقنا على النواضر اسمك على اسم الجلاله شدك اسمك اسم الجلاله شدك بيه السما Sabati tinawar miulaita bihi تجيب والترد حشبا يدنا حاضرها ما يضيها منك يا علو حاضرها شيعتك يا من بالش دنا حاضرها عروس ولايتك حاضرها في دمع المنحار بي <تصفيق> <تصفيق>